وكذلك فتن ما بعضه ببعض ليقولوا ليقولوا اهاؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين واذا جاء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 كُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ تَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنَّ বোদল দিন দুদ বল মুক্ত ইন্দনতি ربي وكذبتم به ما عندي مَا تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن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 وَمَا تَنقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كتاب مبين